بسم الله الرحمن الرحيم طسم ميم تلك آيات كتاب مبين نتلو عليك من نبى موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 فَلَمَّا قَضَى مُسَلِّ أَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلَّي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 فانقد لي يا هامن على الطين فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى لعلني اطلع الى اله وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون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 ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدو ورحمة وهدو ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين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 اولئك يؤتون اجرهم المرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 ونزعلنا من كل أمة شهيدا، فقلنا هات برهانكم، فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترعون. إن قرء كان من قوم سافر عليهم وأتينا من القنوز.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 فما كان له من فئة وصر له من دون الله وما كان من المتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ودعوا إلى ربك ولا تقولن من المشركين ولا تدع مع الله إلا نم آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحق وإليه ترجعون.